「し و う ت く ي بلحونك ا يا ر ج ح وباح مكنونك و ا ب غ س ت ع ي ر ة على شانك عشانك عشانك م عالصوت ب ه ا فاخر مبدا عظيم من ا ل ا خ و ياخلي جينا على شانك اذكرك واذكر سواليفك اللهم اجمل توصيفك ع و د على شاني وشانك اذكرك ما تعيش من دوني و ش ج ا ك و ش ج ا ك مظنوني يا خلي عمري على شانك بصتي وشفيك تتزاني عيني غدت كانها م ز ا ن ي جرحت خدي على شانك ابغيك ما ب غ ي احد غيرك شعري تحت ت أ ث ي ر ك والحب مخوق من شانك شانك من شانك في صدري وعيني العبره والقلب منك مصبره يمكن ترهجرك ما شانك ي من ك ترهجرك استعب ن ك م ر الله وعود عون على الخلي ولا تصدق قول ن مقوال هرج العذل متعب م شانك ولك مني ابقى على عهدي على الوفاء ب ق ي ودي بالحب وافي على شانك و أ ن ا على طبعي ا ل طيب شمالي لا جاك الصيد أ ه د ي ت قلبي لكل شانك لك 「ああ a じめとはあそび」 「ありがとうございます」 زاني عيني غدت كنا ه م ز ا ن ي جرحت خدي على شانك أ ب غ ي ك م ب غ ي أ ح د غيرك من شعري تحت ت أ ث ي ر ك والحب مخوق من شانك شانك من شانك في صدري وعيني العبره والقلب منك مصبره يمكن ت ر ج ر ك شانك يمكن تراه جرك مع يمكن ترهجرك ما شانك もう一度言 و てくれてるから俺はもう一度言うてくれてるから俺はもう一度言うてくれ ا るか ع 俺はもう一度言うてくれてるから俺は ب う一度言うてくれ ا るから俺はもう一度言うてくれてるから俺はもう一度言 ا て ا れ ص ي ا ら 「私は彼女を愛してる」